يديري تزل في ترقيمتك غير كلمات الشاعر أحمد بن سعود الحمد ومن أداء برجس العثمان أبو سلطان تمت العمليات الصوتية في استديو المعتصم الرقم يديري تزل في ترقيمتك غير من ماضي الأيام ما هو بتوى يحق نفخر فيك ونواصل السير يديره الجال الوفا والمروه فيك الكرم والطيب والعز والخير بك الكريم يشبل الضيف ضوة يفرح لي شاف الضيوف المساير وفي شوفهم يا طيب كيف هو جواه عده ورذها من رجال مناعير اللي وفاهم مختلف عن سموا في وقتهم للمخاسير تربط علاقاتهم أحبه تبذل يديهم في الليالي المعاسير في زحمة ظروف الزمان وهدوه مشحت يديهم ولا فيه تقصير. حتى لو إن الوقت, الوقت وجهات شوّا أما لهم بعض الله وري الباقيادير ربي الرزقهم في عزيمة وجوّا يا الله يا رب عليك التيسير تمر سحاب لا حبر راقنا ينطر على دار الوجيه المسافير ورصد الأجوا كل ليلة تناو. أخبر خيره محتوى عتباشير أسيل عمل كع وحيان موال. قدمت فل أبيات نبذة وتصوير. عند دار عز مجدها في علو وا قدمتي فلاليات بذهو تصوير عند دار عز مجدها في علو عند دار عز مجدها في علو